مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى بالاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفيوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة هل ادلكم على تجاره تنجيكم